Book 2 yeah, 84. 84 tun vetemanuon. Arba 4 Minavik neli. Al maadi arba. Al يقرأ ما لوغيسين لقد قرأت للتو لقد قرات ما لوغيسين تيرفي رومانى لابى لقد قرأت كل الرواية لقد قرات كل الروايه مايستما يفهم يفهم Ma mõistsin. Lakad fahimtu litau. Lakad fahimtu. Ma mõistsin tervet teksti. Lakad fahimtu kulla nas. Lakad fahimtu kulla nass. Vastama. Juzib. Juzib. Ma vastasin. لقد أجبت للتو لقد أجبت ما وستسن كيكي لكسي لقد أجبت على كل الأسئلة لقد أجبت على كل الأسئلة ما تيان سيدا ما تياتسين سيدا أنا أعلم هذا لقد علمت هذا للتو انا أعلم هذا لقد علمت هذا ما كيريوتان سيدا ما كيريوتاسين سيلله انا أكتب هذا لقد كتبت هذا للتو أنا أكتب هذا لقد كتبت هذا ما قولان سيدا ما قولسين هذا لقد سمعت هذا للتو أنا أسم هذا لقد سمعت هذا مطون مط أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا للتو أنا أحضر هذا لقد أحضرت هذا مطون مطين أنا أتب بهذا لقد اتيت بهذا للتو انا اتي بهذا لقد اتيت بهذا ما اوستن سله ما سلة. انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا للتو انا اشتري هذا لقد اشتريت هذا ما اوتان سدا أنا أتوقع هذا لقد توقعت هذا للتو انا أتوقع هذا لقد توقعت هذا مسةتننسة مسةنسة انا أشرح هذا لقد شرحت هذا للتو انا أشرح هذا لقد شرحت هذا مطنسة منسة. أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا للتو أنا أعرف هذا، لقد عرفت هذا